ولا تقعدوا بكل سراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفون